كلا إن كتاب الكجار لفي سجين وما أدراك ما في الدين كتاب مرغم ويل يومئذ للمكذبين في وجوههم نظرة النعيم تسقون من رحيق مفتوم ختامه مثل وفي ذلك فن المتنافسون ومذابه من تثني العين يشرب بها المقربون إن What are you doing?